رقم سبع وعشرين إذا أقف فوق هذا المسلك أتعرض إلى ألف سحب رخصة السيقة باء خصم ست نقاط جيم خطية مالية أعيد إذا أقف فوق هذا المسلك أتعرض إلى ألف صحب رخصة السيقة باء خصم ست نقاط جيم خطية مالية